السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونزيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم بسليما كثيرا أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوسقى نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهلك أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا عن حد العوارض المكتسبة وتعرفنا على تعليفها وكيفية العمل بها ثم نعرضها الآن على المسائل الظاهرة طبعا نقولنا المسائل الغفية هي المسألة مغارضة الوحية هي محتمل كويس؟ طيب ودعنا اكثر من مرة طبعا احنا بكلم بكلمة عن المسائل الظاهرة وحتفرع منها الشرك الاكبر في احكام خاصة اخرى كما سأبين لك ان شاء الله عز وجل اذا كده على المسائل الظاهرة وعلى الشفت الاكبر وفيها يعني الشفت الاكبر اتكلمنا عن الـ عن الـ الاجتهاد الخطأ في الاجتهاد وقولنا ذكرنا كلام اهل الاجتهاد لا يشتهد في القواصل وإذا اجتهد فاخطأ حمل خطأ إما أن يكون زي مياركي بين الحكم إذا اجتهد في اباحة توحيد بسأل الشفتاني وحمامه وحمامه إذا اجتهد كتأول شحم من هذه المسائل للأصول للإسلام مجيء الله عز وجل الله عن القيام مسائل التنازع فيها الفرق دي فهذا يحدث له فتوق وبدع واختلفوا في التكفير وقولنا للتكفير هنا مطلق وكذلك في مسألة أخرى فرع هنا لازم ناخد بنا منه إنه إذا حدث إنكار على بعض هؤلاء فإنه يتفضل بقى في مسألة البذل للإسلام ودي مسألة أخرى يعني بنقول إنه إيه يطلقوا عليهم الفتق يطلقوا عليهم البدعة لكن مش ممكن ابدا حد مثلا يقول الإمام النووي ببتدع حدش يسميه كده لإن هذا الخطأ الذي وقع منه طبعا الإمام النووي رجع عن ذلك والعلانة نتكلم بذلك إن شاء الله عز وجل ونقول رجوع الإمام النووي فين ورجوع الإمام الحفظ حجر كمان فين عن التاويل لكن عايز أقول انه لما لما يقع امام زي كده بعيب يخمر بعض هذي الاشياء في فضائله العظيمة وحصن نياتي وفي كلام لذلك رائع جدا لشيخ الستامة رحمه الله انا بقول كده عشان لما قولك اتفقوا على تفتيقهم وتبديعهم اللي هو انتماع اللي قالوا القاضي عيازة كما في مجلة النفات واختلفوا في تكفيرهم يبقى نأتي لهؤلاء الذين وقعوا في هذه الاشياء من الامة الاعلام الكبار كان للكرطولي وبكر من العرب وجماعة هؤلاء وبعدين انا ابدأ اطلق عليهم ال خلاص با ليس من أحد من أهل الفضل إلا وإيه إلا و و وله سقطة أو زلة لكن من هؤلاء من من الناس من لا ينبغي أن تذفر زلتهم بمحلول الله أخطأ الإمام خالص هذا خطأ ولا يوفق عليه وكذا لكن هو فاضل وله أمره لا يمكن أبدا أن يسوي الإنسان مثلا بين بيشري المريسي ولا آآ آآ آآ غيره من هؤلاء الذين أستاسوا الضلالة وبين الائمه الذين قلده في ذلك علم ياتي ان شاء الله كلام الشيخ ثاني تامر احمد الله وسط خالص وجميل ورائع ولا من اهل العلم في المساله دي هاخدها كفر يعني في الطريق كده لكن خدها الان بس علشان تبقى واخده بين قوسين الشاهد انه الخطأ الخطا خلاص التاويل مش هينفع تاويل في الـ في الـ في القضايا دي لانها ظاهره فمش ينفع اتاولها زي ما قلنا واقيموا الصلاه هتقول يا واقيم الدعاء ما ينفعش انت ولا هيبقى التؤول فيها فاسد طيب. طيب وفي التوحيد بقى مش داخله معه خالص اصل الدين اصلا زي ما قلنا التاويل هو صرف اللفظ عن ظاهره عن الظاهر الى المرجوح او المحتمل بقرينا صح كده صرف الظاهر عن ظاهره بقرينا الى غير بخري انا بقى حاصل في ليله لا لا الله ده خلينا اعمل ايه يعني خلي بالك من يعني دلوقتي لا لا اللي الله لك والله هو سؤال الإنسان هم جماعة هم متاولوا فعمل الشكل اكبر متاولين اه ايه بقى متأولين ايه هو التاول اللي هو ايه على على ضوء التعريف مش على ضوء اللعب والدفاع عن الفعل زي ما قلنا في الدرس اللي فات اللي هو تقديم الهوى وكلام الشطيبي بقى الرائع اللي ذكرناه لا ابنكلم على ضوء التعريف صرف اللفظ من ظاهره الى آآ آآ آآ مرجوح, مرجوح من الراجح إلى المرجوح بقليل انا عايز اعرف بقى إيه المرجوح في قولك لا اله الا الله يعني جلاك الهون مع الله كحد ممكن يقول كده وهسمه تاويل ايه ده التاويل اللي حاجات تقول كلام ده يبقى اذا التاويل ده مش سكه خالص في قضيه التوحيد ابتداء خالص اللي هو اساس الدين يعني مفيش فيه غلط خالص أخالص. طبعا قلنا الجهل وحد الجهل وتعريفه طيب الجهل هذا في المسائل الظاهره يا اخوه احكامه ايه بقى ذكرنا كلام اهل العلم انه اذا كان عائشا اللي هو جحد المسائل الظاهرة فمن جحد المسائل الظركة على طول خلاص لكن اذا كان عائشا بين اذا كان عائشا بين المسلمين اما اذا كان هو رجل منقطع العلم كما نشأ في باجات البعيدة او على رأس جبل او كان حديثه عهد بالاسلام لسه مسلم دلوقتي وبعدين بقولنا نعم صلي ارصال ايه ففيش حاجة ما ارصال اللي علمني قال لي لا لا لا بس فما نقولوش انت كفار لا في عندنا صلاة في الاسلام نعلمك بذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات مثل ايه في اليوم والليل يبقى هذا يعلم يبقى دائرة الجهل هنا ضاقت مع المسائل الخفية خد ما من ده؟ دائرة الاعذار بالجهل ضاقت ضاقت ليه؟ لان قلنا لا كان عايش بين المسلمين؟ لان دي اشياء مشتعة اخامس طلاوة ايتاء الزكاة وصوم رمضان وحد البيت ده العائل الصغار بعرفه ده بعرفنا المساء الظاهر يبقى ما تقوليش بقى ان هو يلاعيش بين المسلم يعرفش يبقى اسمه معارض معارض ده مش جاهل ده معارض طيب اه بقى للشرك الاكبر والكفر البواحد لون ان هو برضو نفس القضية اذا كان هناك تمكين للعلم من العلم ثم انه لم يتعلم فهو معارض يقوم شايد الحكم على طول خلاص طيب وذاكرنا في ذلك كلام القرافي وكلام ابن اللحام وكلام القدامى المقدسي وطبعا ده كلام وكلام البهاء الدين المخزنجي كلام الايه كله عايز الكلام وما تنسوش يبقى اذا ده باب بقى لما نيجي بقى كمان عند الشرك الاكبر نقول ايه نقوله باب ثاني لا يعض فيه بالجانب ملوش مدخل زي قضيه التاويل ملوش مدخل على لا اله الا الله اهو الجهل ملوش مدخل على لا اله الا الله رضي خالص تعرف ليه لانه لا اله الا الله مغروزة في الفطرة هكلمك بقى طبعا احنا نتكلم لكده عن قضية الفطرة هكلمك عن قضية الفطرة تاني بشكل, بشكل عاجل وعلى مسألة الاسماء والاحكام بشكل مصطفيد شوية عشان بس نقدر نفرع لما نتكلم بعد كده عن قضية المعين بقى احنا قررنا للحكم اصلا على المعين هنقول امثلة على المعينين تحت ضوء هذه القاعدة لكن الان انا عاوز اذكر لك في قضية الجهن أذكر لك بعد اجماع زي ما ذكرنا في التاويل زي ما ذكرنا في الاندي اجماع من اهل العلم عشان تعرف ان الكلام بتاع النهاردة ده كلام مبتدع لم يقال به السلف طب هم قالوا لي زي ما قلت لك لانه مفصلش بين الظاهر والخفي فبياخد المسائل الحكمة في الخفي يحطه في الظاهر ويقول لك اهو خلاص انت يجيب كلام العلماء يقولوا بالاطفاق يحطه في الظاهر ما ينفعش الظاهر يطلع اهو كذلك فسوى بين الظاهر والخفي وهذا لا يسوي بينه اهل العلم ذكرنا كلام طوائف اهل العلم آه من المذاهب جميع المذاهب وغيرها في مساله التفريق بين الظاهر والخفي فالتفريق بين, بين الظاهر والخفي موجود في الكتاب والسنة وفي كلام الصحابه رضي الله عنهم والكلام ده كله مجد. طيب. الـ الـ لما نتكلم بقى عن قضية الجهل قبل ما نتكلم عن قضية الجهل عايز قضية الإكراه. إحنا عرفنا الإكراه وذكرنا. ان الإكراه الذي هو عارض للشرك الأكبر، الإكراه الذي هو عارض للشرك هو الإكراح الملجئ الضرب الشديد والخوف أن يتعطل له عضو أو يذهب منه عضو والحرق بالنار، النار والسجن الطويل والمال الكثير مش كده قولنا الكلام ده في حد الإكراح يبقى ده بس اللي ينفع معه مسألة الشرك ده ممكن يكره على إنه لا يصلي مثلا؟ قال له ما تصليش ويعمل معا كده أو ممكن دوت يحصل الإكراح برضه في هذه المسائل الشرعية, الشرعية الاخرى, الأخرى. ماشي. ماشي. ماشي طبعا في مسائل ما فيهاش اكرام اقدرش يقرأ زي ما قلنا قبل كده المسان ده كرماء اكثر مرة اشتلت القتل اذا اقرأ هو قال له حقتلك القتل. دلوقتي اما تعتلتش كلان اللي قد قامت لا اقول له لا انا مش حقتلك لذا دي نفس عطوب طب حقتلك انت اقول له حسب يا الله ونعمل وقتلك خلاص بقى وحسبي على الله فيقتل هو لكن ايه لا يقتل غيره طيب اه لما نيجي نتكلم يا اخوه بقى عن الجهل جاء مؤلم نتكلم عليه من ناحيتين. الناحية الاولى ان اذا كان هناك تمكين يبقى فيش جاهل بشاء الكلام اللي ذكرناه القرفي بتعني برضو بفكرك اهو قال القرفي رحمه الله بالفروب كل جهل يمكن للمكلف دفعه يلا يقول حجة للجاهل رأس يا وقولنا اخرى مش عايز بقى يعني كده هنكررنا الكلام انت هتواجه بقى يبقى خلاص احنا قلنا لابد يعني يكون في قاعدة التمكين اذا كان متمكن يما ما تقوليش والله اصلنا سألته والله انتلقى مش عارك لك والله مصدقك ومصدقه هو كمان بس والله ما اعذرك تقول لي ليه أقول لك لأمي شاعة بين الناس هذا الحط او ان قبلته معروفة يعني عندنا اهل العلم تقدر تروح تسأل تقدر تنسى على زر التليفون تخش على الميت في حط المسألة وتسأل تقدر قادر يبقى خلاص وإذا علمه إذا كان جائزاً لغيرك أن يعلمه فأي أنت لا خلاص لين كده نسمعه التمكين عندي إن أذهب لأهل الألم؟ عندي إن أقول لهم؟ عندي إن أسألهم؟ تب سألت أهل الألم تلعوا جماعة ظلالية وعاملين وسوين خلاص يبقى ممكن هنا يبقى فيك كلام في الشرائع اللي مش ظاهرة برضو خلي بالك يعني خادرت الان رحت الواحد وصال لقال لي لأ مفيش صالة يا ابني الصلاة صلاطين بس في اليوم سؤال ما في له دي لكن افرض بقى واحد لسه حديث عهد بالاسلام راح وقعت واحد من دول قال له الصلاة ثلاثه دول وصلي على زي ما انت كده وخلاص فلم يدرك هذا فهم جاب زي ما قال الشيخ عبد التواب رحمه الله كذا يقفر عنه في المسجد لانه يقدر بانه ايه ضللوا هذا وماشي خلفه هذا اللي المجتمع ما يعرفش الا كده فهذا يكون عنده انقطاع في العلم ده لكن الكلام ده بقى في الشرك الأكبر ينفع اقول لك ما بينفعش ابتداء ليه التمكين اولا ينفي الجهل اللي هو أشيوع ينفل جهل زي بقوله التمكين ينفل جهل نعمل اتنين بالنسبة للشرك الأكبر بذات أنه مغروز في الفطرة فمعلوم بالعقل بالفطرة حسن التوحيد ومعلوم بالعقل قبح الشرك أنت بلوحدة كده وده حتقراره إن شاء الله بعد كده لكن عايز أقول لك بس دول الجهتين بتوع خضية الغيب قضية الجهل يبقى خد تخلي بالك من ده ما تقول ليش خلال سألته قدع جاهل ثم تقول لي خلاص يا جهل مسألة ويقفوا عنه لا ما تسألوش هو لما يجهل المسألة الظاهرة هقول يا جماعة هو عايش وسط المسلمين دي الدينة بوسط المسلمين يقولوا لي اه هقول له لا ايه بخلاص هو في جهل لو ايع في الشكل اكبر لمسألش السؤال ده كمان بقى ياسوال ده بتقول عشان قيام الحجة ان هو عايش وسط المسلمين وخلاص عليه الحجة خلاص يعذب في الدنيا والاخره كما تذكر لك ان شاء الله عز وجل يبقى صار عنده اسم الكفر والعذاب عليه اي اذا ما دلوقتي اكتب له انه معذب ليه لان قاله عليه الحجه خلاص وعرفت انا ده عرفت التلجل او عرفته بنفسك خلاص خلاص انما في في المسائل الشكل الاكبر كمان بقى اضافه الى كده انه ايه اني ممكن ما اقولوش قضيه المعاش هقول له انت خلاص خدت الاسم اللي بيقول في ابن سمير رحمه الله كما سياتي معنا واتكلمنا قبل كده هقوله تاني ان شاء الله عشان تعيها القاعده قال واسو الشرك ثابت قبل الرسالة ده مش محتاج رسله اللي قال في حافظ حكم بيذكروهم الانبياء بعثوا مراجعين عشان يفكروهم بس مش عشان يعلموهم ابتداءا خلي بالك من المساله دي مهمة جدا واحنا نتكلم عن الكفر بالطاغوت اللي هو اصل المسائل دي بقى طيب الاعذار بالجهل بقى ده كده في المسائل الظاهره طبق في الـ في الـ في الشرك الاكبر بقى انت بتقول دلوقتي ان اسم الشرك ثابت قبل الرسالة يبقى خلاص يبقى اشرك بقى مشرك يبقى ما فيش لي عذر في المسألة دي خالص قالوا بفتره بقى ما عندك ايه ادله لك على كده بالادله مش قلنا كل حاجة بادلتها ادلتها قول لي ايه الادله بقى اقول لك اهو اذكر الاجماع اولا قال القرافي رحمه الله وحاشه ورضي به واقر هذا الاجماع الامام الشوشاوي في حاشيته على شرح القرافي على الراس قال لا عذر بالجهل في الشرك الأكبر إجماعاً. طيب. يقول ابن القيم رحمه الله. لما ذكر الطبقة السابعة عشرة في ااا طبق السابعة عشر في طريق الهجرتين المقلدين طب المقلدين. أما ابن القيم رحمه الله عز رحمه الله عز وجل ألف يوم به اسمع كن ابن القيم قال ايه هنا قال والاسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والايمان برسوله واتباعه فيما جاء به فان لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل ومقلج لأهل العناد فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفار فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد وهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متابع لأهل العناد وقد أخبر الله تعالى في غير موضع من القرآن بعذاب المقلدين شاب الله سبحانه وتعالى قال ليس برق الذين اتبعوا من الذين اتبعوا المقلدين ها هو عتقول لي بقى قص الشيخ قال وده شيخنا هو عتقول كده انا بقول لك كل الكلام ده مرارا انني اقول الحر من رعى وداد لحظة وانتنا لمن علمه لفظة وانني اول او من اوائل او من ضمن يعني الذين يوكلون جدا التطاول على اهل العلم والتخاريب بالذله ونحو ذلك سواء كان مشايخنا من المعاصرين او كان من التاريخين صح كده لكن اوعى تيجي عند الشرط ده انا هنحكي لذن بالله مفيش كده مش كده مش كده الناس بالشرك هقول لك انت كفرت يا شيخ قال ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام حبيبنا والحق احب الينا منه وده بكلوه مسألة يعني ايه هو نفسه بيدافع عنه فيها فكلك انك اباحت الشرك الاكبر وجوزتها للناس يبقى اوعى تقول لي الكلمة دي ومشيخنا وطول عمرنا مشيخنا مش كده الله عز وجل خد اظهر الحجة وبين المحجة خلي بالك لحسن المقلد هنا الا الشرك الشرك ما احنا يا رجال هنا يفارق الخل خليله وحقول لك ماليش ليش دعو بك يا شيخنا كما قال ابن الجوزي رحمه الله في منهاج القاسدين وذكره ابن القدامة في المختصر منهاج القاسدين قال فلو انا اهل العلم وقفوا في الشم، او بعض مشيخنا وقفوا في الشم. وفي يوم صائف حار وأنت في الظل هتترك الظل وتقف معهم في الشمس فإن قلت لا قلنا سنه تقلدهم في غير ذلك ما نفس القضيه انت عملت اكتر من كده يعني انت ما رضيتش تقف في الشمس قلت له لا والله يا شيخ انا مش هتبعك في المساله دي واقف في الحر انت في الشمس كده أنا هقعد في الظل و التكييف ده عملت اكتر من كده إيه بقى نروح وقف عند النار ونروح معاه لا, لا لا لا فهنا يفارق الخل خليله واخوه خلي بالكوا والله انا قلتلكم قبل جدا رائد ولا يكذب اهله خلي بالك من ده بالك من. يبقى فيش حاجة اسمها الشيخان طيب. طيب. طيب. طيب شوف ما يقول الشيخ والساء بن سامير رحمه الله في مسجد الكفر, الكفر. الكفر. الكفر. الكفر. وفي بعض اعمال القبور وكذا كذا كذا. كذا كذا فذكر من تنيه ان هذا من الكفر, من الكفر. اللي هو عبادة القبور وسؤال المكبور ما لا يقدر عليه الا الله وغير ذلك ذكر ان هذا من الايه أنا أنا وقال وقال وقال فهذا جاهل ضال يبقى فهذا جاهل مشرك جاهل كافر ضال فنظر كيف جمع بين الجهل وبين الحكم عليه بالكفر والشرك خلي بالك من ده عشرين لك ايه خبيث الجهل الجهل لما نتكلم عن الشرك بقى في التفصيلة اللي جاي ان شاء الله في الاسم وال وال وال وال وال والعذاب هنقول ان الجهل ده مش نافع المشرك الا في الاخرة لضوابط انه مصلتوش حدة بقى إنما في الدنيا مرش كده في الإسم ما مرش كده اسمه مشرك ويبعث مشرك ولو مات في الدنيا له أحكام المشركين لما تغير بأن الاسم الإسم والحجة إن شاء الله عز وجل بس تتألنا كده واحفظوا ليقول لك علي ده كلام ده كلام أهل العلم كلام آه السلم رضي الله عنه ولم نجد أحدا يقول بضد هذا ويدافع عن المشركين ويدافع عن الشرك نفسه إلى في هذا الزمان الأسود بأهله هو ده بس حصلت كده انا من كانوا بلحنا لما بنحتاج على مشايخنا بنحتاج مشايخه يقولون انتم خالفتم مشايخكم نقول لا بل مشايخنا خالفوا مشايخهم ونجيب كلام مشايخهم ثم نقول معنا ومشايخهم خالفوا انفسهم انا لك قبل كده ان بعد الثوره بقى مكتوب على النت كده اول ما حصل قرار سياسي بقى هنخش بالاحزاب الكذا فموجود على النت كده محمد عبد المقصود يمكن على محمد عبد المقصود محمد حسان يرد على محمد حسان ايه يا جماعة اللي حضر بيجيب له كلامه القديم ويحط جنب كلامه جديد هنا بتقول ده كفر وطغوط وكفر باجماع المسلمين وهنا بتقول غير جائز عظيم مضطرين اخلي العجله تمشي عجله مين بقى اللي هترفع على بابينا كلنا دينا كلنا دينا كلنا دينا ده هذا يغضب الله عز وجل خلي بالك طيب ده كلام بالنسبه طبعا في كلام كتير جدا زي ما لما ذكر ناس شاف قال وفاعله هذا كافر المرتد ومن لم يكفره فهو كافر طب لحد وده بقى انا مش عايز اذكر ائمه الدعوة النجديه لكن هذكر لك حته كده ان هي طبعا مش بنسود كلام <تسأكلم> عشان ابقى متفق معاك اهو انا مش هذكر ائمه الدعوه اللي بيقول في الشيخ محمد العزاوي انظر الى هذا هؤلاء الملاعين الذين يقولون ان شاخ الاسلام كفر المعين ده ده مش بيتشيله بس لو قال ده انا مكفره وكفر كمان بس طبعا قضية دي فيها ايه ما اللي ده بقى اسمه ايه العادل هكلمك فيه ان شاء الله في درس كده خاص لان في تفصيل طبعا عشان احنا زي ما قلنا بنتكلم على المذهب أهل السلة فهو بين الإفراط وبين التفريق تبخذ النص ده كمان لأبي الوفاء ابن عقيد رحمه الله طبعاً أبي الوفاء ابن عقيد الشيخ ابن الجوزي وهو من أئمة الحنبيل الكبار جداً بيقول ايه؟ لما صعبت التكاليف على الزهال لا راح زباس تخلي كلمة جوهال من الخاصين هوا وحط فوقها مية خط ولا حاجة ولا بيقول فانيها ليه؟ عشان الخط اللي يتحط في عند اهل العربية مش تحت الكلمه احنا متعودين نحط تحت اما ننبه على حاجة ولما تفتح المصحة ستجد الخط فين؟ في فوق المصحف فوق اللي قاية تستطيع الشاهد ايه؟ قال لما ضيعت لما ضيعت التكا... لما صعبت التكاليف على بعض الجهال والطغام عدلوا عن اوضاع الشرع الى تعظيم اوضاع وضعوها لانفسهم اذ لم يدخلوا بها تحت امر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الاوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاء فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا والحاق الخرق على الشجر واقتباء اقتداء ممن عبد اللاد والعزاء شوفت على من النص خوداً فيه، فمن عندك؟, مان مان مان مان مان عندك. قول من قائم ذكر هنا إجماعاً مؤلفة هذه الطبقة وأهل الفترة إجماعاً لا يسمونه مشركين مسلمين. ودل ذكر ابن القيم من قائم وذكروا السيوطي في المقامات وذكروا الشاطبي في الاعتصام قال إن أهل الفترة بعضهم قسمهم كده قال إن إن من منهم من لم يشترك في تشريع هؤلاء تشريعات اللي عملوها. الال الشركة والأصنام والحامي والقطع وال الخطأ الأذن والأنف وتعال الحجات دي ما عملوش التشريعات, التشريعات وتوقفوا على حالهم لكنهم أيضا لم يأتوا بالتوحيد فقال هؤلاء حقيقة أن يدخلوا تحت قول الله عز وجل وما كنّ معذبين حتى نبعث الرسول يبقى دول بالنسبة للعذاب ما فيش كلام بس مومي مومي مشركين خلي بالك بس خلي بالك بس. خلي بالك شحكة غصون الحكام بس م اسمه مشرك ما فيش كلام اسمه لا زال اسمه مشرك ليه انه اذا اتى بالشرك ثم مشركا واذا خزر التوحيد مقاش التوحيد ثم مشركا بقى مستقبل. مستقبل. مستقبل. مستقبل. مستقبل. مستقبل. مستقبل. مستقبل. <تصفيق> انت زي <تصفيق> لكن بالنسبة للعذاب يدور هذا الكلام دي وذكر في هذا اجماع ايضا انا ذكرتو لك دلوقتي في طريق الهزيرتين طبخ عشر وذكر ذلك ايضا لما ذكر اهل الفطر. طيب ذكر كذلك ابن التامير رحمه الله زي ما قلنا ان ما ذكرش خالص تهم اي ب بجهل ولا حاجة ولا الكلام ده قال ان هؤلاء كفار مرتدين باتفاق المسلمين. كما ذكر مسجد الكافة وابدة القبول والكلام ده. فهذا ايضا اجماع. لك الاجماع ليه? عشان تخاف. هو عاتيه نحية الاجماع. طيب. فهذا ايضا اجماع. الاجماع ده بقى ايه من يمسك ده ايه مع قطعي. ليه بقى لان هذا متوارث متواتر. قال ابن سامية رحمه الله نظرت في الإجماعات فوجدتها جميعا ترجعوا للصحابة وقال الإسناوي رحمه الله في شرح على البيضاوي والفقهاء يقولون أن الإجماعات المذكورة هذه إنما ترجع ويقولون الثلاثة خلي بال طيب ده مش يجمع بقى مش هل يكلم بقى يجمع آآ آآ ده أجمع متواف مش يجمع ظني ده أجمع بيه خلي بالك منها الا اذا قامت طبعا شبهه كبيره لما نتكلم عن العزل الحنقي كده بس المهم المساله هنا في منتهى الخطوره طيب, طيب. طيب. طيب. تعال نشوف بقى الكلام اللي تمام رحمه الله قال ان الصحابه سموا مانعي الزكاه مرتدين على انهم كانوا لا يقاتلون اهل الاسلام وكذا وكذا فكيف بمن بمن قاتل المسلمين وسبح يراهم يقصد التتر الذين جاءوا في معركة مرج السكر وكذا عارفينه وقال عن التطر دول قال ونعلم أن منه الجهال دخلوا الإسلام ولا يعلمون معنى لا إله إلا الله وكذا لأنه ومعه بعضهم يحمل معه أصنام يعبده ويظن أن هذا لا بأس به ومع ذلك فرنجا به خلي بالك من المساله دي طيب قال ابن نجام الحنفي رحمه الله ومن قال الكفر او قال من فعل الكفر سواء كان هازلا او جادا كفر عند الكل ولا عبرة بقصده إجماعا او قال كفر عند الكل ولا عبرة بقصده, ولا عبرة بقصده والكلام ده ماله من الجهل بقى هوضح لك دلوقتي من الجهل بكلام ابو بكر من العربي رحمه الله الإمام ابو بكر بن العربي رحمه الله من كلام ابن حزم رحمه الله <تصفيق> قال ابو بكر بن العربي في تفسيره ان بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الامه في علم العلم والحق والهزل اخ الجهل والباطل حكاه القرطبي في تفسيره ايضا مقرا له طب يبقى انا بقول لك هنا ليه الكلام ده لان الهازل ده جاهل واحد قال لك نكته قال انتشر دلوقتي بين الناس وبقى فيه زاروا خلي بالكوا يا اخوه من مقد الهازل ده اللي يهزل بشيء من من المسلمين قاعد يترقع على على شعائر يترقع على كلام وده مع الاسف بيقع مع بعض الاخوه في بعض المواضع خلي بالكوا قوي قوي قوي قوي من الهازل يا اخوه بعض الناس كان بيحكي لي ان في اخ كده اخ وراجل منتظم كويس وزي الفل وبعدين واحد بيقول كل حب يهزر قال له ما انا باكل ايه التعريض ده بقى? ده بايه ده؟ مش هو ده اقرأ ما انا بقرأ حديث النبي ستبه خلي بالكم. ولئين سألتهم ليقولون انما كنا نخوضوا نعب كل أبي الله ويا ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا اتكفرتم بعد ايمانكم. وده بنفشغ قصد. زي ما قلنا هو لا عبرة بقصد. ليه? لان الاستهزاء تريح. تريح. و قلنا قبل كده ان الصريح لا يرزع فيه الا النيه خلاص جوه خالص لكن ما كلمنا عن توازن الظهر والبطن وكلام زي ميه وكلام غيره دي خلي بالكم من المساله دي فهو عن هازر هازر عدل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا يبقى الراجل الهازل ده راجل ايه راجل في الحقيقة هو جاهل بيهزر والله ما عرفش اه ما ما تعرفش طيب يعني انت بتغذر بس ايه? خلاص خدت هذا الحكم اللي لا تعتذر قد شفرتم بعد اي طيب يبقى ده كلام ابن عزيزي الحنفي كلام اجماع اخر اللي هو اه الاجماع اللي ذكره اوبكر ابن العربي الاجماع ده اقره الامام القرطبي كمان طيب كلام بقى في القصد قصد اللي هو النية يا اخوة مش قصد الفعل قصد اللي هو النية فقال ابن حجر الهيتم الانام بخواطر الاسلام وده كتاب مهم مهمة قلت لك عليه قبل كده لانه في مسألة, في مسألة في مسألة في مسألة الالفاظ والافعال المكفرة وكده وهو يعتبر يعني اخذ كلام الشفة على القاضي واضافة عليه فالشيء جيد جدا يعني قال في قال ومن قال الكفر او فعل الكفر الصراح فلا عبرة بقصده باجمع المسلمين قصد الوانية ما تقوليش تلسينية وذلك ابن تامير رحمه الله قال ايه فالصام المسول قال ومن فعل الكفر كفر وقال من فعل الكفر كفر وان لم يقصد اذا يقصد الى الكفر احد الا ما شاء الله خلي بالكم طيب انت جايب القصد بيه بالله دا بتقول لي عليه بتقول ليه وجايب ما دا اجمع لي ابن المجانب برضو لألوة العبرتة بخصدي واجمع ذكره ابن حجر الهيطاني واجمع ذكره الحفظ ابن حجر القلاني لما قال و و و و و لما قال ومن ومن ومن كفر وقال ولنا, ولنا الظاهر عند الكل والله يتولى السراء الزاهر جاء نقال كلمة ظاهرة صريحة ما بقولوش لديك ليه ايه لا اعتبر بقصد انيها دخال عشان تلازم لازم الظاهر اللي قلنا قبل كده طب ايه الموضوع انت بتجيب القصد ليه اقول لك اصلا اللي مش قاصد ده اللي مش قصده ده جاهل برضه مش عارف الحكم بقول لك والله ما اقصد ده كنت اقصد حاجة ثانية اقول له خلاص لا اعتذر له طالما قلت لفظ صريح لا تعتذر لك كفرت وبعد اعمل لكم والرد هنا إخو مش عايز حد يقول بقى ايه لا بقى ده ده كده لسانه سيخن قوي في التكفير بتقول لي يا دليل انا قاعد لك كل حاجه بادله اهو خلي بالك اما التكفير هو حكم شرعي واحنا قلنا الكلام وقلنا ايه ايه اللي لازم يراعى بدل ما يختلط الحلال بالنابل والله عز وجل قصد ان يفرق بين اهل النار واهل الجنة والذي يعذر في ذلك او الذي لا يريد ان يشهد بذلك بيعمل ايه خلط ما بين اهل النار وبين اهل الجنه ولذلك البدعه المنكره كلام الشياطين اللي طالع دلوقتي بيتكلم عشان خالص خلط الحجه اللي هشرحهولك ان شاء الله بعد كده بقى تاخد بالك منه ان يقولك لا والله ابن القيم بيقول ان الحجة لا يعرف من قامت عليه الحجه مما يعرف إلا الله اه صح هو صح. قال صحيح. صحيح. صحيح صحيح طبعا بيقعد على الكلمه دي من, من الطريق اللي بنزين الواقع ان احنا نقول دلوقتي الف في الكلام ده ايه بقى فمندانا بغير الدين الاسلام فهو كده لكن الاشكال هو اللي بيقول لك الحته دي اقول له طيب صح ما اعرفش الحجه ايه لا يقول لك خلاص ما اذا كانش ما قامتش على الحجه انا مش بقول لا لا لا. لا لا لا اسم الشرك ثابت قبل الحجه قبل ما تخيم الحجه بس الاسم بس الحجه دي بتاعه ايه يا اخوه بتاعه العذاب قال الله وما كنا معذبين عذابه مش ليس حتى نبعث رسولا طب ازاي رسولا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس حجة على الله بعد الرسول الحجه هنا فازيله ايه يقول له رب متعذبنيش عشان كده في حديث الفترة قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعون يدون على الله بالحجة هو اي مشرك عند الله عز وجل اسمه خلاص اسمه مشرك بس يقول له رب ما تخليش النار يقول له ليه يقول له كنت راجل كبير والثاني يقول كنت عطاش والثاني يقول له كنت راجل الفتره فهمت ازاي يبقى, يبقى فرق بينه ده إن شاء الله حنبينه بعد كده بإذن الله في قضية الإيه في مسألة الفرق بين الاسم والحجة اللي هو الحكم قضية الأسماء والأحكام القائمة على خديق برضه التحسين والتقريح إن شاء الله عز وجل نذكرها لك فيما بين ذلك رعوا أيها الإخوة توحيد الله عز وجل وامر الله عز وجل وإياكم ومختلجات الفتن وذكرافة الأقوال هذا كلام السلف وكلام أئمتكم